كذلك ذينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرود من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض بنبعدين لننظر كيف تعملون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 السموات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشتكون، وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلפו.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 وَأَنْكُم مَرَّ الْمُرُّ تَوَرِيدٌ وَإِذَا أَغْلَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ إِذَا لَهُم مَكْرُهٌ فِي آيَاتِنَا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 بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح العاصف وجاءهم الموج و الموج من كل مكان و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 انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والألعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء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 نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَتَجَاءُ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرَجُوعٌ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَبَلَّغَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أم مَن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ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 لا تصرفون كذلك حق كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قَبْلِهِ فَأُومرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الرَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ لَا يُؤمِنُوا بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَن بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِن هُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 فَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَّا آل وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُم طَغَيَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَإِذَا بِقُولُكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَدِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أن المعجزين. ولو أن بكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا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 ما يجمعون والأريتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما. عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا مَنَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وبعض Sesungguhnya engkau berbicara tentang seorang daripada makhluk yang terbesar di antara makhluk-makhluk yang ada di bumi, dan tidak ada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 Innal Adzalillahi Jamia, huwa al-Sami' al-Galib. Alaih. Innalillahi manfi al-Samaw.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 متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ أَنُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ Kan kabur عليكم مقامي وتدكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم متن ثم إن أجري إلا على الله ووَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجِيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَآئِفَ وَأَظْرَبْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ثُمَّ بَعَدْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلَى قَوْمٍ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِهِ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 قال تلفتنا وما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال في العون أتوني بكل ساحر عليم فلم السحرة قال لهم كلماته ولو كره المجرمون فما آمن موسى إلا جريمة من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن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 فقالوا وعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتلة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يقومكم بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلته وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زين الدو وأمواله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 Akhraf, Atabagum, Fir'awn, dan junduh berziarah dan beradu, hingga ada yang mendengarnya. Dia berkata, "Aku tahu dia tidak beriman kecuali kepada Allah, yang من المسلمين الآن آل آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من لاش عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواصد قوم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا قد جاءهم العلم إن ربك يقضي بينه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من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 يونس لَمَّا أَمَنُ كَشَفْنَا عَنْهُ أَلَا بَلْ خِزِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُ إلَى أَحِيدٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَنْتَ مِنَ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 dan apa yang dibuat ayat dan Nudru'an kaum yang tidak beriman, apakah mereka tidak menunggu kecuali seperti hari-hari yang telah datang sebelumnya? Katakanlah,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 كن بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين